بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن عكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل الذي فضل فضله وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَٰ الله مَا وَجَّهَكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا إِنَّ يَسْتَغِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عمل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 ولَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَحْبِثُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَعَاقِبِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَبقِنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَبقَيْنَا غَنَمًا مَا أَضَرَّ ضَآئِمَتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إنه لفرع فخو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْض مَا يُوحى إلَيْكَ وَظَائِقُهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَذَّ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَذَّ أَوْ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 قبله كتاب موسى إماما ورأمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريت منه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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصعاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أَفَلَا فَرَدْكَهُمْ وَلَقَدْ أَوْصَلْنَا نُوحَ إلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيدٌ ألا تأبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 ميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما إن أجره إلا على الله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 أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي قزائل الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول إني ملك، ولا أقول لل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 قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ ولا ينفعكم نصيح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجِرِمُونَ وَأُوْحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ تَأْمَنَ فَلَا تَفْتَئْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ رقوه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخو منكم كما تسخروا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 أوجف من المرقي وقيل يا أغب بلاي وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الوالمين. ونادى نوع ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وَأَن تَأْحَكَ مُلْحَكِمٌ قَالَ يَا نوع إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعْمَلُ النَّاعِرِ صَالِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ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 119. وترحمني أكم من الخاسرين 110. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيبٌ إِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ إن الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّكِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّهِ لا مفترود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا رب ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة فَكُمْ وَلَا تَتَوَلَّهُ مُجْرِمٌ قَالُوا يا هود مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَتِهِ وَمَا نَعْنُ بِذَلِكِ أَلِهَتِنَا 119. أراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد تأكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا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 نَجَّيْنَاهُ دَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ مُّهِينٍ وَتِلْكَ عَادٌ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار ناني وأتبعوا في هذه الدنيا لأنة ويوم القيامة 119. ألا إن عادا كفروا ربهم 110. ألا لعاد قومه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 12. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب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 تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَتُوا اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْتَ في أرض الله تذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها وقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه اتيم مما ومن خزي يوم اذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ولم الصيحه فاصبحوا في ديارهم كأن لم يُعْنُوا فيها أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَوُوا أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل عنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضعكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا وجلت ألد وأنا عجوز وهذا بلي شيخ إن هذا لشيء عجيب أروعت جبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه عميد مجيد فلم ما ذهب عن ابراهيم روع إبراهيم لعليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ نُّكْرٌ مُّذْ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ النَّصِيبِ وجاءه قومه يغرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم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 قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك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 أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها إجارة سَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَإِلَى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ ولا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ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 117. وما أنا عليكم بحفيظ 118. يا شعيب أصلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو النفر على في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم رشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزق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 عليه توكرت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوع أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفعل قَوْوَةٌ كَثِيرَةٌ مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَقُّكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تألمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يرنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ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 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰنَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا جَاءَ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا سَعَى لَهُمْ غَيْرُ تتبيب.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 فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت والسماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فأعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك أعطاء مغير مجد فلاتك في ميرتم مما يعبده هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من قوف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 وَإِنَّ كُلَّ لَمَالٍ يُوَفِّي الْنَّوْمَ رَبُّكَ أَعْمَلَ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَوِيْفٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَا تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْنَ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 وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَيْتٍ يَتّقُونَ أَوْ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا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 وَقُلِّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَنُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ 118. سماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما